بوك تو دابين ازداشم دو اثنان وتسعون اثنان وتسعون <تصفيق> دو الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين الجمل الجانبية باستخدام ان Mani įrzina, kad tuk narkėm. Inna huių daįkuni, anna ka tuškįr. Inna huių daįkuni, anna ka taškįr. Mani įrzina, kad tu gerit tiek daug ālaus. Inna huių daįkuni, anna ka taškįrbų bįra Inahu Yuda Yukuni Annak Teshrabira Kesir Haketa Mane Erzna Katupare Nitevile Inahu Yuda Yukuni Anakatati Mutahiranjidan Hakata. Inahu Yuda Yukuni Anak Tati Muta Akiranjidan Hakza Ashmanau Katyam Reke giditoju عتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب أشوق السرجة أعتقد أنه مريض أعتقد أنه مض أشوق يزد برمجة أعتقد أنه الآن نائم. A takaid neų el neim Mė tikimmis kad jis bes mūsų dukterį Neulų annahų sėte zavažų ib netą Nemul nahų sėti zaoš ap netūęmėstikimmis kad turi daug pinigų Neulų نأمل أن يكون لديه مال كثير. ماستيكيميس قد يسير نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. أشجيرديو كاتافو زمونا قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث اشجرديجو كاتجي غولي قد سمعت انها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى اشجرديجو كاتافو اوتوموبيلي فيشيكا قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما جوجو يسعدني انك قد اتيت جوجو يسعدني, يسعدني انك مهتم Innehu Jusajduni Enneka Mehtam Džiugu, Džiuguosi Katjus Norite Pirktinama Innehu Jusajduni Enneka Turid Shira El Menzel Innehu Jusajduni Enneka Turid Shira El Menzel Bijau Paskutinis autobuses Jau Novaževes أن يكون آخر باص قد غادر أخشى يكون آخر باص قد غادر <سؤال> بيو كات مومس ريكيس واجيوتي تاكسي أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة <سؤال> بيو قد نتوري سوسا لم أصيّم يوبينغ أخشى ليس معي أخشى أنني ليس معي نقود